Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r qaf. Kzalik Yuhim.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 والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في لر ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه فيض عليهم وما انت عليهم بوكي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 اَمَّن تَّخَذُوا دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ حكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن لنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 شَرَعَ عَلَيكُم وَمَا وصينا به إبراهيم. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَعُوهُمُ إِلَيْهِ الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم acıyan binem, wolola kelime sabqat min Rabbk ila ajlim musamal qudiy binem, w inna ladin aulth al Kitab min فلذلك فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبعهؤهم وقل لا من تب ما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل بينكم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 في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جمعهم إذا يشاء وَمَا غَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِهِم بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرض وما لكم من دون الله من ومن آياته الجواري في البحر كلعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضلن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يُبْقِهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لهم من محيص فما